نها رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتوا فضلاً من ربكم لتبتوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب